اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من خلق الحمد لله من الذي من خلق الحمد لله الذي عدل ما سوا كما في الارض الحمد لله الذي عدل ما احصى كتابه الحمد لله الذي ما احصى كتابه الحمد لله الذي كل شيء الحمد لله الذي لا كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آله ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آله محمد كما بركت على ابراهيم وعلى آله ابراهيم إنك حميد مجيد يعني بدايه نشكر كل الاخوه والاخوات الافاضل والفضائيات اللي شكوا في هذا العمل العظيم من بينمك حياتك بو وي طبعا يعني إذا ننسى أن نشكر موقع تذكر الله والإخوة القائمين عليه جزاه الله عنا خيره يعني يعني لا أحد يوفيكم حقكم في هذا الزمان ولا في أي زمان يعني يعني احتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى لأنه لن يقدر أحد ما تفعلونه والله يعني ما فيش حد يقدر هو يقدر التعب والتفكير والبزل والوقت والمجهود والأموال وكل ما ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل إن حد يتعلم آية أو إن دين ربنا سبحانه وتعالى يبث في شباب وبنات الأمة فجزاكم الله خيراً جزاكم الله خيراً وطبعاً بينامج حياة من المبادرات الجميلة الواحد يعني صراحة سعيد بيها جدا ومن الحاجات اللي تشرح صدر الإنسان في زمن مليء بالفتنة وال يعني البلاءات كده ويعني أخبار كلها مش صريفة من الحاجات الجميلة الإضاءات في هذه الحياة بتجعل الإنسان يشعر بالأمل و... ويعني الطموح وأن هو لا بد هو يستمر ويكتهد ويبذل مثل هذه المبادرات التقووية، فيعني جزاكم الله خير بالنسبة لبرنامج حياة تقوية، طبعاً الأخوة الأخوات المشاركين فيه يعني كن يعني لي نصيحة دكتور أحمد جزا الله خيرا نتكلم على الخمس مراحل من مراحل برنامج حياة تقوية. ووودي نقطة جماعة مهمة جدا نقطة نحنا ينبغي نحنا نقف ااا في الوحي عند مساحة إن نحنا حفظنا كتاب الله أو إن نحنا خدنا إجازة في كتاب الله سبحانه وتعالى في القراءة إنما لوجود نحنا نفهم إن هذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ليعمل به ليقوم يعني هذا الكتاب كتاب أقوى تأثير مما نتخيل لو أن هناك كلام يستيقظ به الميت، لكان هذا الكلام لو لو أن هناك كلام يعني تتحرك به الحجارة، يعني لو أن هناك كلام تشق به أو تتحرك به الجبال من أماكنها. لكان هذا الكلام يعني هذا القرآن العظيم هذا كتاب كتاب الله سبحانه وتعالى المعجز الذي غير وجه العالم ربنا سبحانه وتعالى بيقوله لأن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى يعني لو إن في حاجة تحصل لو في كلام يقدر يعمل ده لكان هذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى الحياة قبل القرآن لما تكلم بهذا القرآن الحياة قبل القرآن غير حياة بعد القرآن النبي صلى الله عليه وسلم شخصيته تغيرت أفكاره تغيرت عقيدته تغيرت تصوراته تغيرت معاملاته تغيرت أخلاقه تغيرت كل حاجة في العالم تغيرت بعد نزول القرآن العظيم ربنا سبحانه وتعالى بيقول أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك لرحمة وذكر لقوم يؤمنون فربنا سبحانه وتعالى ذاك أن هذا القرآن فيه كفاية، يعني كفاية. إحنا مش محتاجين حاجة تانية مع القرآن، مش محتاجين آيات تانية موجزة مع القرآن، مش بحتاجين حكمة مع القرآن، مش محتاجين هو كفاية حكمة القرآن وكفاية بصائر القرآن وكفاية هدى القرآن وكفاية برق القرآن وكفاية غذاء القرآن وكفاية دواء القرآن، كفاية شفاء القرآن. نحن لا نحتاج إلى شيء أو لم يكفهم فعاتب الله على من لم يستكفي من بالقرآن. فا يعني يعني مهم يا جماعة نحن نستعلي بكتاب الله ونستكفي بكتاب الله ونستغل بكت... يعني نستغني بكتاب الله ونفهم أن في كتاب الله غنية وأن لا لا نحتاج مع كلام الله سبحانه وتعالى لا نحتاج مع كلام الله سبحانه وتعالى إلى أي مصدر والمصادر التلقي ويعني قدر الله خيرًا الدكتور أحمد إن هو انتقى القيم التجويدية من الموجودة على يعني انتقى هذه المجموعة من القيم التربوية اللي يبثها في بنامج حياة اللي هي 11 قيمة اللي إن شاء الله نكون معانا في هذه المرحلة اللي هي قيمة الوحي للحياة الاستغناء والاستعلاء بالوحي وقيمة بيئة الإيمان في درس المدينة تخير لهم لو كانوا يعلمون وقيمة الصحبة وأهمية الصحبة في درس الصاحب ساحب وقيمة العبادة وأهمية العبادة في حياتنا وأهمية الاتصال بالله سبحانه وتعالى على سبيل تحقيق الافضل عبوديات الصلاة وقيام الليل ووالا الازين الإنسان لابد أن هو يكون له قصّة من العبادة في ذكر الله سبحانه وتعالى وقيمة السوابق والاستمرار والأوراد. وأهميتها في في الحياة وازاي أن دي قيمة مهمة جداً ننبغي أن نحن نحافظ عليها درس الزاتية والاعتمادية من قصة أصحاب الكهف وقيمتها في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى درس العلم وأهمية العلم فشرح ح... لي نسلكة اللي تمس فيه علمة درس القربة والقوة في أصل أولام التي قصتها النبي صلى الله عليه وسلم درس الحرص على الدنيا و... و... وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بيبانش عن أوصيلة في وانا من شرح الحديث درس الهاكم والتكاثر و... و... وهمية الدار الأخيرة وترسيخ معنى الدار الأخيرة وكيف أنه لا ينبغي أن عن الدار الأخيرة بكثرة تكاثر ودرس الشيطان والعداوة و... وهمية معرفة الهدف ومعرفة العدو ومعرفة المنطلق ومعرفة المنطلق في قول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدوه فاتخدوه عدوه يعني الدروس مختارة جزاء الله خيرا دكتور أحمد إن هو اختار هذه الدروس من القيامة التربوية وهذه الدروس مهمة جدا حقيقةً فعلاً وينبغي إن إحنا يعني إنما نيجي نتعامل مع مع الدروس يا جماعة أو نتعامل مع مع البرامج التربوية الفكرة مش إن أنا أخد درجة كويسة واطبع الأول فقط إنما الفكرة إزاي حقق ده في حياتي ازاي إيه إيه إيه إيه إيه ازاي ان ده يكون جزء من الحياة ازاي ان الحياة اصلا التغيير فيها بيكون تغيير تدريجي وطبعا ده يعني لو احنا فكرنا كده وشوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ده بيقول كنا ريمان حزاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعلن في الإيمان قبل القرآن ثم يعلن القرآن فازدادنا به إيمانا وإنك اليوم تعلمنا قبل الإيمان وحديث الصحابي عبد الله بن عمر وهو يقول لقد عشد قد عشنا من در وعحدنا أيضا إيمان قبل القرآن تنزل بصورة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فتعلم حلالها وحرامها وأميرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن يعني تعلمون القراء عبد الله بن عمر بيعتم على إن هم تعلموا إقامة الحروف دون إقامة المعاني، تعلموا إقامة الحووف دون إقامة المعاني، ولا شك إن إقامة المعاني أعلى وأرقى وأفضل عند الله سبحانه عال إن جماعة ربنا سبحانه على أنزل هذا الكتاب العظيم حتى يعمل به، حتى يبث، حتى يقام في هذه الدنيا إن ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن منجما يعني القرآن كان بينزل نجوم. يعني ايه نجوم؟ يعني قيم. يعني كل مجموعة آيات الصور ما نزلتش مع بعض كلها. يعني في صورة ممكن نزلت على بعضها زي صورة الفاتيحة مثلا زي صورة الأنعام. لكن غالب الصور نزلت من يعني ايه يعني مقسمة. طب مقسمة على ايه؟ مقسمة على قيم معينة كما قال الله سبحانه وتعالى ديناً قيمة. إن البناء سبحانه وتعالى جعل هذا الدين عبارة عن مجموعة قيم بجانب بعضها البعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يعلمهم القرآن يعلمهم القيم اللي يعني يعلمهم مجموعة من الآيات أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لأصحابه إن يا جماعة الصحابة ربو على مجالس الوحي ربو على ربو على إن الموتاء بتنزل وبي الصحابة كانوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معهم فيفهم هذه القيمة وكانت القيم وراء وعرضها البعض يعني لو جيت تلاحظ هتجد ان الكائن فيه منه مكي وفيه منه مدني فيكو في آيات نزلت قبل آيات وفي سوا وفي قيم قبل قيم وهكذا تربى أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى درب مثال في ممثلة التضحية والبذل لله سبحانه وتعالى حتى كانوا أفضل من كل من مشى على الأرض من أصحاب الأنبياء يعني الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام لما قال من أنصار إلى الله قال حولنا نحن وأنصار الله لكنه لم يستطيع أن يحموا عيسى بن مريم عليه السلام وغفاه الله سبحانه وتعالى إليه وأفضل من أصحاب موسى الذين رفضوا أن يجهدوا مع موسى عليه السلام وقالوا اذهب أنت وربك فاقاتلون إنه هنا قاعدون أن هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أعظم وأوجع الأمثلة في التضحية لله سبحانه وتعالى لما امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت المادة الخامة التي تقابوا عليها هي قيم الوحي كانت المادة الخامة التي تقابوا عليها هي مجالس السنة ومجالس القرآن هي مجالس الوحي كانت خام، اللي كان المُّخة تلقاه هؤلاء غضًا طريًا من فم النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. إذا أردنا أن نعود مرةً أخرى أعزم، وإذا أردنا أن نكون مرةً أخرى إيه إيه إيه على على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نعرض الصحيح فعلينا أن نمثل نفس المدخلات. المدخلات الوحي، هذا القرآن العظيم الذي تكف الله سبحانه وتعالى بحفظه قال إننا نحن نزلنا ذكى وإن لاوله حافظون وهذه السنة العظيمة التي تكف تكف الله تعالى بحفظها قال نزنا ذكى يبين الناس ما أنزل ما نزل إليه هذه القيم العظيمة هذه القيم العظيمة التي أزره الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أي طبها النبي وذكره سبحانه حديث عبد الله بن عمرو بيقول قال ااا رجل جاء قال يا رسول الله إني أقرأ القرآن ولا أدقل به يعقل عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان قلبك حشى إيمانا وإن العبد يقطع الإيمان قبل القرآن حذيفة بيقول إن قوم الإيمان قبل, قبل أن تقرأ القرآن وإنكم قوم تديتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان يا جماعة إن مسألة لي اختار الجلس الوحي لأن هذا الأمر أو يعني هذا هو هذه النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه تغير بمجالس الوحي النبي صلى الله عليه وسلم تغير لما جاءه جبريل ل ل لجالسه مجالس الوحي والصحابة تغيروا من أنهم كانوا منهم اللي كان بيقتل ومنهم اللي كان بيزني ومنهم اللي كان بشك بالخم و اللي كان ااا بي بي كل غيبة اللي كان بيقبل الكبائر والفجور، وله غدرات وفجرات كيف تغير هؤلاء؟ وكيف أصبح هؤلاء من المبشرين بالجنة؟ وهذا من ضرب أوع مثال في التضحية؟ وهذا سيف الله؟ وهذا أسد الله؟ كيف تحول هؤلاء إلى إلى إلى سادة؟ كان هذا عن طريق مجالس الوحي كانت مداخل المعطيات اللي لهؤلاء كانت مجالس الوحي لذلك. يعني كان اضطيار على مسألة اللي احنا نكون المعطى اللي احنا ندي عبارة عن من مجالس منتقى من القيمة السنة بنبث فيها قيم الشرع عند شرح مجموعة آيات أبعضيها البعض أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم مفاهيم وكلكم يعلم أن القرآن ينحن تعالى أنزله مثاني مثاني يعني يثني يبقوه بعضا يعني أحيانا تجد القيمة هاي مبسوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع لانها النقطة اللي مهمة هي نقطة احيانا بتجد معنى يكلد احيانا تجد المعنى مكلد تجد المعنى الله سبحانه وتعالى مكرر. فلذلك مهم نقص مع فيها بالواحد. وطبعا يعني يعني يعني فعلا مسألة مهمة دان احنا انسان ممكن الناس بتتغبى مسلا على بعض الكتب العلمية او بعض متون العلمية او بعض الافكار اللي مسلا بتطرحها بعض الافاضة من المشايخ وعاء. ولا شك إنه ذا مهم وعظيم ولا شك إنه علماء الأمة عبر العصور اجتهدوا اجتهادات عظيمة في إن هم يستخرجوا قيم الوحي وبيثروا في الكتب سواء عن طريق التصنيف المختلفة سواء عن طريق تصنيف تصنيف العقيدة إن هو ينتقي من من الوحي ما يتعلق بموضوع العقيدة أو ينتقي من الوحي ما يتعلق بموضوعات الفكر أو أو سائر العلوم لكن ما تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما شجبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظنياً كان مجالس الواحد واحنا النهاردة إذا في زمن كثرت فيه الاختلافات وكثرت فيه الفترس وفي التفلوك ويعني الأسف أصبح ترى الناس عادي بعضها بعض على على فريق كرة وعلى لفتياتية وعلى اختلافات يعني توقف في في اختيارات حياتية مجتمعية أصبحنا نحتاج مرة إلى أن نعود إلى الأصل يعني واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا أصبحنا نحتاج إلى أن نعود مرة أخرى إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعني أنصح نفسي وإخوة الأخوات أن احنا اجتهدوا وغيرت الاجتهاد يا جماعة أنتم في هذه المرحلة إن أنتم تسمعوا الدروس كويس جداً واللي عنده أي تعليق أو أي عقبة من عوائق عقب من عقبات العقبات التنفيذ يعني احنا نسمع الدرس عشان نسمع الدرس هنسمع الدرس عشان احنا عايزين ننفذه هنيجي ننفذه هنحس ان في عقبة. هنحس ان في مشكلة. هنحس ان احنا مش عارفين ننفذه لان في حاجة في الحياة بتعوق ده سواء الحاجة دي تكون من داخل النفس البشرية او تكون خارج النفس البشرية. هنا هيبقى في بقى ميزة ان احنا هيبقى معنا متابعة كل اسبوعين ان شاء الله بالعالمين هنجاوب على اسئله الايه على اسئله تطبيقيه لهذا الايه لهذا الدرس مش عايزين يبقى احنا دخلنا الدوره وطلعنا من الدورة دخلنا البرنامج حياة وطلعنا من البرنامج حياة زي ما دخلنا زي ما خرجنا ان احنا تعلمنا شوية معلومات زيادة واعطينا وقت زريف انما احنا عايزين ان ده يكون خطوة على طريقة التغيير عايزين نحاول ننفذ الكلام عايزين نحاول نشوف الكلام ده بيتنفذ ازاي طول ما احنا بنسمع بس وقدرنا فقط السماع طول ما احنا مجرد الاستفادة إذبانا ضعيفة أو إذنها مستمعية لن تتعداه، إذن يبقى فيه نوع من أنواع التغيير الحقيقي لما فعلا نقرر أن ننفذ هذا الكلام في واقعنا، لما نحن فعلا نتعب، نتعب تعب حقيقي في أن نحن نقيم أمر الله سبحانه وتعالى في حياتنا، أن نحن ننفذ هذه القيم في حياتنا، وأن نعرف تطبيقاتها، وطبعا يعني كل إنسان يعني على نفسه بصيرة والأولقة معاديرة، كل إنسان حسب بناية الله سبحانه وتعالى على قدر ما اعتاه الله سبحانه وتعالى. فنعمة عظيمة ان احنا نجد صحبة طيبة زي صحبة طريق الله. ونعمة عظيمة ان احنا نكون يعني مشغولين بطاعة الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي فيه ناس بيتفاجع على افلام واغاني وسلسلات ومشغولة بمعاصي. فمهم جدا مع ان احنا يعني نفكر نعمة الله ونفكر الله سبحانه وتعالى. حالوي بطريقة التعامل مع مع برنامج حياة أو مع الدروس يكون تعامل عملي. يعني ايه تعامل عملي؟ يعني انا خدت قيمة. انا مش أنا مش مش الهدف ان احنا نمثل. ولا الهدف ان احنا نطلع نفتخر على بعضنا البعض. انما الهدف ولا الهدف ان اخدش هدف فقط. انما الهدف ان احنا حقيقة نتغير. ان احنا حقيقة النقف على حقائق المشكلات اللي بتوجيهني وبتعاملها كشباب مسلمين وبنات من بنات الإسلام عايزين ربنا وعايزين نصر الله سبحانه وتعالى خلينا نقف مع الحقائق ما مش حد يتكسف إذا كان عنده مشكلة حقيقية في التعامل ما فيش حد يتكسف إنه هو يقول مشكلته الحقيقية في لما يجي يطبق القيمة اللي احنا اخدناها في جميع نمج خلينا نتعامل بنوع من انواع الواقعية بنوع من انواع الصراحة انا ما عنديش اي مشكلة ان اجاوب على اي سؤال متعلق بهذه القيمة أو لو واحد عنده شبهة واحد شايف إن الكلام ده بيتعارض عندي مع مفهوم أنا تغبيت عليه أصلاً أو مفهوم تاني في الوحي أنا شايف إنه هو مخالف له أو شايف إنه ده مش هينفع يتطبق في الواقع بطريقة معينة أو عندي أيا كان نوع الأنواع الشهوة أو نوع أنواع الشبهة أو نوع أنواع العقبة أو نوع من أنواع العائق النفسي إن أنا أطبق هذا الكلام إن أنا بتكسف إن أنا مش قادر اعمل دوت ان انا حاس ان انا الكلام ده, ده تقيل عليا ايا كان نوع اللي اللي العقبة خلينا نتناول الأمر تناول واقعي وتناول صريح حتى نحن نستطيع نحن نستفيد أقصى استفادة في ناس هتطلع من برنامج حياة وقد تغيرت الحياة وفي ناس هتطلع من برنامج الحياة وزي ما دخلت زي ما خرجت في ناس هتطلع من برنامج حياة والقيم الوحي بقت جواها بقت قصيرة بقت في بناء موجود عارفين زي اللي بيبني مدرسة كده في واحد عنده طوب وأسمنت ورمل وزلط وحديد لكنه هو ما عندوش واق ده واحد ليه؟ لأنه هو ما أدريش إنه هو يضع الأشياء فوق بعضها البعض ولا يضع الطوب فوق بعضه البعض حتى يستطيع أن يستفيد منه، إنما هو عنده مو مجرد موه موجودة في أماكن كتير وخلاص يختلف تماماً عن الإنسان اللي مركز اللي عارف هو عايز إيه وبيبني طوبة ورطوبة وقيمة ورقيمة حتى يستطيع إنه هو يتغير تغير يعني خطوة في طريق الله سبحانه وتعالى ولا يخفى أن الكل يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وأن كل الناس لا تستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت فيعني ربنا يبارك فيكم وينفع بيكم ويرفع قدركم اجتهدوا في هذه المبادرة واسمعوا الدروس ولو حد عنده أي تعقيب أو تعليق سواء هيبعت على برنامج حياة تربوي او سواء هيبعت على باقي يعني ممكن انا ما عنديش مشكلة كواحد اعطي ان انا استقبل على التليجرام الخاص موجود دكتور احمد ممكن يعني يقوله. لو اي حد عنده سؤال عنده يعني اشكال في ما يقال خلينا نتعامل بنوع وأنواع صراحة وما تقفوش شجاعة على فقط المبادرة يعني خلوا بنمك حياة هو ال ال النقطة الأساسية أو المنطلق الرئيسي عندكم لكن أنتوا وأنتي وأنا خلي لنا نوع من أنواع القراءات ونوع من أنواع السماعات وخلينا زي ما احنا بنحاول نيكس بالمبادرة. خلي لنا ايضا ثقافة عامة. ونوع من الانواع السماع العام. خلينا اسمع واسمعي. ربنا سبحانه وتعالى يقول انما يستجيب الذين يسمعون. واقول قبل هذا واستغفر الله لي ولك. كيف ذكر الله يا رحمة ربنا يبارك فيك يا رب وجزيك كل خير. ربنا يبارك فيك. يعني يعني انا عايز بس في النهاية كده اقول نقطاتين مهمين. النقطة الاولانية اكد بس على كلام دكتور رحمة. نزل الله خيرا. نقطة إنه, إنه زي ما كنا بالقول إنه برنامج حياة هو حياة فبالتالي إنه نستطيع تطبيق هذا الكلام في حياتنا فمش يعني القيمة الحقيقية برنامج حياة إنه إحنا نحول إنه إحنا نطبق نكتسب هذه المهارات نكتسب هذه القيم ونبسقها في حياتنا جزاك الله خير دكتور احمد ربنا يبارك يا رب يجزي كل خير النقطه النقطه الثانيه اللي عايز لكم بصراحه انه من اكتر الناس جزاك الله خيرا يعني ربنا يبارك في الدكتور يعني عايز اقول لكم انه هو من اكتر الناس اللي ساعدوني بشكل شخصي حتى في ترتيب البرنامج في الدانكو كان لنا تجربة حتى مع بعض كده زي بنانا حياه برده جزاك الله خير دكتور احمد سيف بصراحه صح بفضل في هذا الامر يعني وربنا يبارك فيك انت كل خير وتقبل منه عراب دائما وأبدا يعني دكتور احمد من الناس الافاضل ربنا يبارك فيك يجزي كل خير جزاكم الله خيرا وزي ما دكتور احمد قال إن شاء الله بإذن الله هنكون مع بعض على طول باستمرار ودكتور احمد إن شاء الله هيكون في بث مباشر معاكم كل أسبوعين إن شاء الله طبق للجدول وربنا يكرمكم وجزاكم الله خيرا ربنا يبارك خير فيك